إلا الله وحده لا شريك له مطيعه يعز ويرقى وعاصيه يذل ويشقى وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمةً للعالمين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 فتقوى الله سبحانه بها تحصل الخيرات وتحل البركات وتدفع الكربات وتغفر الذنوب والخطيئات ويصفح عن الزلات بتقوى الله سبحانه تنترج الأمور وتدفع الكروب وتغفر الذنوب تقوى الله سبحانه نجاة من كل شر وفتنة وغير وسبيل إلى كل صلاح وهدى وخير واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يكسر ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فإذا أردتم ساعة في الأرزاق ومغفرة للذنوب والخطيئات إذا أردتم دفعا للخطوب وسلامة من المحن والنوازل إذا أردتم فرقان تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة تفرقون به بين السنة والبدعة وبين الإيمان والكفر فارجموا غرج التقوى فالتقوى حبل يقوى ورزق يبقى وبها النجاة في الدنيا والأخرى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فاتقوا الله أيها الناس والزموا طاعة رب الجنة والناس فتقوى الله هي خير لباس وأهلها هم خير الناس ولباس التقوى ذلك خير أيها الناس لقد خلق الله رب العالمين عبادا لغاية سامية ولرسالة عظيمة عالية خلق الله الخلق من أجل أن يوحدوه وأن يعبدوه وأن يقصدوه وأن يسألوه وأن يرغبوا إليه وأن يرجوه وأن يخافوا منه وأن يستعينوا به وأن يعتمدوا عليه وأن يتوكل عليه وأن لا يسألوا إلا إياه وأن لا يستعينوا إلا به وأن لا يطلبوا خيرا إلا منه وأن لا يسألوا عونا أو مددا إلا من خلق الله الخلق لإبادته جل شأنه وإخلاص الدين له خلق الله الخلق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 ولا ليستكثر بهم من قلة حاشاه سبحانه وتعالى رب العالمين عما يقول الظالمون علوا كبيرا وإنما خلقهم لأجل هذه الغاية وبين جل شأنه أن من حقق هذه العهودية واستقام على هذه الغاية السامية فهو المنتفع بهذه وهو الذي يحقق الخير والفلاح والنجاز والصلاح في الدنيا وفي الآخرة وأن من خالف ومن عاند ومن تكبر ومن رد دعوة الأنبياء والمرسلين الذين يجرون لهذه الغاية ويخثون الناس من أجل إخلاص التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد بين سبحانه أن من لم يرفع بذلك رأسه وخالف الغاية التي من أجلها خلقه الله جل في رسله فهو العبد المغضون وهو الخاسر وهو الذي يحيى حياة الظنّة والشقاء في هذه الحياة ولن يقر له قرار. ولن يسلم على دنه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على ما يملكه من عقار ولا على وطنه الذي يحيا فيه إذن أيها الناس لابد أن نرجع إلى هذا الأصل ولابد أن ننتبه بقلوبنا قبل عقولنا إلى هذا المعنى الهاب الذي يتخبط الناس بعيدا عنه شرقا وغربا في مسائل وأمور يبتعدون بها عن حقيقة خلق رب العالمين لهم ينبغي أن يفطن الناس جميعا وأن تفطن الأمة بأسرها من علمائها ودعاتها وطلاب العلم فيها من عامتها من رجالها ونسائها من صغارها وكبارها لا بد أن يحدد وجهتهم نحو هذا المعنى وهو أن الله جل وعلا خلقنا من أجل التوحيد ومن أجل إخلاص العمل له وأن أصل الدين وقوام الملة إخلاص الدين لله الذي هو التوحيد أنا لله الدين الخالص وأن الله رب العالمين أمر سيد رسله وإمام أنبيائه وخاتم أصريائه أن يسلك هذا السبيل قل الله أعبد مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص إذ أننا اتفقنا على أننا ما خلقنا إلا من أجل تحقيق الإخلاص وإقامة التوحيد وأن نكون عبادا موحدين حقيقيين لله رب العالمين على المراد الذي أراده الله من خلقه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا كان الأمر كذلك فلنعلم أن من استقام على هذا الأصل وحقق هذه الغاية وأدى ما يجب عليه نحو خالقه فليعلم أنه يسلك طريق السعادة ويحصل الأمنى في الدنيا والنجاة في الآفاق. ليعلم عندئذ أنه يسعى في طريق الفلاح، وأن ما ينشد وما يتمناه الناس اليوم من تطبيق شريعة رب العالمين سيكون له في خاتمة المطاف ونهاية الأمر، لأن هذا وعد وعده رب العالمين.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 ولا يمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بجيّار. تأمل هذا المعنى في هذه الآية من كتاب رب العالمين، إذ يبين بأن الغلبة والسيادة والعزة والريادة وأن التمكين في الأرض وأن تبديل الأحوال من بعد فقر إلى غنى. ومن بعد شتاة إلى اجتماع ومن بعد خوف إلى أمن إنما يكون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح والعبادة الخالصة لله رب العالمين والحذر من الوقوع في الشرق أصغر كان أو أكبر فإذا وعت الأمة هذا المعنى فلتعلم علم اليقين بأن الله رب العالمين ناصرها ورافع شأنها ومعزها على أعدائها مهما اجتمع الأعداء عليهم من كل حدب وصوب فإن هذا وعد في كتاب رب العالمين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أما من عاند ومن كابر ومن نفص على عقبين ولم يرفع بالتوحيد رأساه فما هو الحال؟ الحال كحال الذين كانوا من قبلنا كحال الذين كانوا من قبلنا أتتهم رسلهم بالبينات أتتهم رسلهم بالبينات والدلائل الواضحات وجاءوهم بالمعجزات ودعوهم إلى أن وحده رب البريات لكنهم عاندوا وتعرضوا فكانت العقبة أن أخزاهم الله وأذلهم الله ولم تقم لهم قائمة إذن أمامنا سبيلان لا ثالث لهما إما أن نستقيم على الأمر الذي خلقنا الله من أجله وإما لا فإن استقمنا على الأمر الذي خلقنا الله من أجله لا تسأل بعد ذلك عن الخير والبركات والفرج الذي يأتي ولا تسأل كيف يأتي ولا تسأل متى يأتي بل إنزم أنت غرزة العبودية إنزم أن غرز التوحيد الخالص لله رب العالمين أدم عليك أدم عليك من الأمر الذي خلقك رب العالمين لأجله ثم بعد ذلك لا تسأل كيف يكون التمكين ومتى يكون التمكين لا تسأل فإن هذا أمر مرده إلى رب العالمين ليس لك ولا شأن لك به وإنما أنت مطالب بأن تسلك السبيل وهو تحقيق الربوذية الخالصة لله رب العالمين فإن أعرضنا أخالفنا وتركنا هذه الغاية ولن يذكر بعضنا بعضا بها فالذلة والصغار والعار والشنار والاختلاف والتحزم والشقاق هو واقع الناس اليوم والله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ورب العالمين أرسل الرسل من أجل التوحيد ولقد ابعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطابوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلالة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا صلى الله عليه وسلم وأرسله رب العالمين على حين فترة من الرسول والناس يعجون في الضلال وفي الشرك والوثنية أرسل الله جل وعلا مصطفاه وخير رسله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم يعقفون على الأصنام والأوثان يسألون غير الله ويدعون غير الله ويقفون بالأحجار يطلبون العون والمدد من غير الله ويجعلون بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّ العالمين وساائط يَدْعُونَهُمْ مع الله أَوْ يَدْعُونَهُمْ من دون الله اتخذوا شفعاء يستشفعون بهم الى الله جل في علاه تامل هذا وتامل واقع الناس اليوم فان المشابهه قويه والتخارب بينهم ظاهر وbayن عندما ينظر بقلبه وعقله الناس في المسلمين يجدك شابها بين حال الناس وبين حال كفار قريش في سؤال غير الله في دعاء غير الله شد الرحال إلى القبور والأضرحة طائفين بها مستغيثين بالمقبورين بها طالبين منهم ما يطلب من رب العالمين حالفين بهم حدث عن ذلك ولا أرج وقد رأينا ونرى من ذلك عجبان وأرسل الله نبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم فيهم من الفساد الاجتماعي ما فيه والأخلاقي ما فيهم والفساد السياسي ما فيهم فيه من الظلم والبغي ما فيه فساد عقدي وفساد أخلاقي وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد اقتصادي كل ذلك كان عند القوم الذين أرسل فيهم النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه صلوات الله وتسليماته يبغين القوي على الضعيف ويأكل الغني الفقير والزنا ريته على بيوت ممشاك مرتفعة اختلاط الأنساب بينهم ظاهر وليل وتعامل بالربا معروف ومشهور والسؤال غير الله فساد سياسي فساد اجتماعي سوء توزيع للثروات لا قرية ولا دين ولا عدالة اجتماعية كل ذلك كان عند القول فأرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم لكي ينتشر هؤلاء مما هم فيه فيا هل ترى ماذا فعل؟ يا هل ترى ماذا فعل؟ ما الذي بدأ به ما الذي كان حريصاً على تبليغه للناس وشتى أنواع الفساد بينهم فهل بدأ بالإصلاح الاقتصادي أو بالإصلاح السياسي أو بالإصلاح الاجتماعي كلا وربي وإنما بدأ بالإصلاح الاعتقادية لأنه إذا صلحت عقائد الناس صلح كل شيء إذا استقام الناس على العقيدة الصحيحة السوية التي أرادها رب العالمين من عباده استقام كل شيء استقام كل شيء واعدل لكل شيء وتأمل ذلك في عقد مستقيم على عقيدة متينة قوية خالصة لله رب العالمين يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالحساب والجزاء. ويؤمن بالجنة والنار يراها رأي العين أمامه صباح مساء هل يمكن أن يظلم هذا العبد؟ هل يمكن أن يكون أمولا الناس؟ هل يمكن أن يتعامل بالربا؟ هل يمكن أن يعتدي على جيرانه؟ هل يمكن أن يسيء إلى إخوانه وأرحامه؟ هل يمكن أن عقى وادين؟ هل يمكن أن يماطل في حفظ الناس؟ لا يمكن. لأنه يعلم أن له يوما يرجع فيه إلى الله رب العالمين ولذلك تأمل أول ما نزل من كتاب رب العالمين يا أيها المدثر قم فأندر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمن تستكتر ولربك فاصدر يا أيها المدثر أي النبي عليه الصلاة والسلام المدثر المدثر بثيابك قم وأنذر الناس حذرهم من الشر. حذرهم من التنديد حذرهم من التعلق بغير الحميد المجيد كف الربك أي واحد وأخلص له الدين وأخلص له العباد وثيابك فظاهر من النجاسات والقاذرات المادية والمعنوية من النجاسات الظاهرة ومن النجاسات الباطن ويشرك بالله وتعلق بغير الله وثيابك فطاهر والرجل فهجر أي الأصنام والزور والشرك والشرك هو الزور بعينه هجر واترك ولا تمن تستكثر ولربك فصبر ثم ماذا قال جاء التذكير بعقيدة إيمان في اليوم الآخر التي هي ركن من أركان الإيمان. لأن من استقر في قلبه هذه العقيدة فإنه سيدفع دفعا إلى أن يخاف الله وإلى أن يكون موهدا لله وإلى أن يكون مستقيما على شريعة الله جل في أولاه وعندئذ ينحل الاشكال ويأمل الناس فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا أوجد عليه ورتدي القرآن ترتيلا أي محمد قم إلى ربك قم الليل إلا قليلا أوجد عليه ورتدي القرآن ترتيلا استعداد بناء إيمني بناء إيمني بالخلوة مع الله وإخلاص الدين لله لماذا لماذا هذا البناء الإيماني؟ لماذا هذا البناء الطرباوي؟ لماذا هذا الإعداد المتين؟ لأن الأم عظيم. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنه دين. إنه دين. لابد أن يبلغ للناس أجمعين. فلا بد له من الرجال. وهؤلاء الرجال من هم الذين يقومون الليل ويصومون النهار. وينزم غرز الرمودية وينزم سبيل الطاعة والاستقامة حتى يصبر عند الشدائد ويسلم عند الفتن لا يفون من الغوغائيين الفوضويين وإلا يحل الخراب بهم وبدورهم إن سنلقي عليك قولا تقيله إن نشأت الليل هي شد وطأة وأقوى مقيل إن لك في النهار سبحًا طويلًا واذكر اسم ربي وتبتًا إليه تبتيلة رب المشرق والمغرب لا إله إلا الله فاتخذه وكيلة واصبر على ما يقولون وأنت تدعو الناس إلى ما تدعوهم إليه وقد خث أهبك واستعددت لحمل الأمانة والمسؤولية العظيمة الثقيلة الجسيمة فلا بد من الأذى لا بد من الانتلاع. فما تفعل عندئذ؟ اصبر حتى يستريح بر أو يسرح من فادر اصبر وازم غزر المودية فلا بد من الابتلاء لابد أن يتخذ رب العالمين منكم شهداء اصبر حتى يعلم الله بالفرج وإياك أن تنتكس وإياك أن تتعجل وإياك أن تسلك سبيلا فوضى لا اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرًا جميلة ودرني والمكذبين أولي النعمة وماهلهم قليلا ثم جاء التعريض على ما يكون في اليوم الآخر إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيما مهيلا إلى آخر الآيات فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قام يدعو قومه ليخرجهم مما هم فيه من الضلال من هذا الفسان بدأ بدعوتهم إلى إصلاح عقلتهم وإلى أن يقيموا التوحيد الحق وأن يذكرهم بيوم العرض على الله جل في علاه فكانت الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر هما اللذان صار النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حتى يعود الناس إلى الدين ويعود الناس إلى طاعة رب العالمين وأنه لا بد من الوقوف والمثول بين يدي رب العالمين وأن الموحدين وأن الطائعين وأن المخلصين وأن المستقيمين الذين بارئوا من الشرك أياً كان صغيراً أو كبيراً قولاً أو عملاً أو اعتقاداً إن لم يحصلوا التمكين في الدنيا يكفيهم أنهم يموتوا على التومين ويحصلوا النجاة في الآخرة أما أن يسلق الناس سبلاً غير ذلك فلا هم بالذين حصنوا دنيا ولهم بالذين حصنوا آخرة فضاعت دنياهم وضاعت آخرتهم ويموت من يموت على الشرك بالله يموت من يموت على المعصية يموت من يموت هو يدعو غير الله ماذا استفاد هؤلاء وماذا استفاد الناس ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته وإجام الناس سبيل التوحيد حاربوا وآذوه وضيقوا عليه وفعلوا به الأفعيل فلم يرجع صلى الله عليه وسلم وسنك السبيل ولم يغير ولم يبدل ولم يخالف نهج الأنبياء من قبله صلوات الله وتسليماته عليه عذب بلاه ويوضع الحجر على صدره في الرمضان وهو يقول أحد أحد فيغيقهم بذلك فيقولون له كل كلمة غيرها فيقول لأحشن لا غير ذلك وهؤلاء آل ياسر يتعرضون لما يتعرضون له فقتل ياسر فقتلت سمية وهذا سهيل وهذا سمان وهؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار يتعرضون للأذى وهم على الطريق سائرون وعلى الدرب مستمسكون حتى وصل الأذى إلى ذاك النبي عليه الصلاة والسلام ووضعوا سال الجذور عليه وهو ساجد بثناء الكعبة بين يدي رب العالمين كل هذا أذى حصروا حصارا اقتصاديا وحصروه حصارا معنويا نفسيا حصروا في الشعب ثلاث سنين فنعوا عنهم الزاد لا يأخذون منهم ولا يعطونهم لا يبيعون ولا يسترون بل وسط الحصار النفسي والإثماعي أنهم لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم فماذا كان هل غيروا هل بدلوا هل قالوا نذهب إلى حل توافري بل صبروا وثبتوا ويموت من يموت ويعذب من يعذب ويضرب من يضرب ويحبس من يحبس ويهان من يهان وهم على هذا السبيل لا يتلونون ولا يتغيرون فلما سئمت خريش من أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته وأن يرد الصحابة رضي الله تعالى عنهم عما صاروا إليه من التوحيل والاستقامة بدأوا يتبعون أسلوبا آخر أسلوب الإغراض قالوا يا محمد نعبد إليك يوما وتعبد إلينا يوما هل قال مصالح ومفاسد مفاسد أقل الأضرار هذا هو المتاح لا قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولديم لكم دستوركم ولنا دستورنا لكم دينكم ولديم لا مفاصلة لا مهادنة في مثل هذا إنه دين سيسهو أمام الأجيال الصاعدة. ونكون نحن من الغشاشين الذين نلعن بعد ذلك إذ أننا خن الأمان وكن المسلمين. فذلة خاصة لنا. أرسل إليه عمه أرسل إليه عمه لكي يرده عمه عليه. فلم يقبل. قال والله يا عم لوضع لو الشمس في يميني والقمر في يساره. على أن أترك هذا الآمر ما ترفته ما ترفتم حتى يظهره الله أو أهلك دونه وأرسل إليه بصيحا من فصحائهم وبليغا من بلغائهم يعرض عليك يا محمد فالرب كلمتنا فالرب جماعتنا العرب تتحدث بهواننا ودلنا يا محمد نجعلك ملكا لنا أنت الزعيم وأنت الرئيس أنت الرأس المطاع ونحلف لك بالله والعزة أننا لا نقطع أمرا ولا نسيره أننا لا نقطع أمرا ولا نسيره إلا بمشورتك وبالصدور عن رأيك فهل قل بنت تأمل هذا وتأمل أمر بيب واضح لنا فيه ولا خمض فيه أنت الملك أنت الزعيم أنت الرأس لم نقطع أمرا إلا بمشورتك ويحلف له بلا لها فلما فرغ قال فرغت قال نعم فلم يعقب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد على عرضه ولم ينخش فيه لأنه أبطل الباطل فوجعله صلى الله عليه وسلم تحت رجله لن يجعله عرطة أصلا للنقاش ثم تال عليه من أول سورة فصلة هامي أنزل من الرحمن الرحيم إلى القائل فإن أعرض قل أندرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمر ورجع الرجل إلى من أرسله ولم يخرج بشيء فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يكون رأسا لإصلاح السياسي يأمر ويمه فلم يقبل لم يقبل لأن هذا فيه تضييع للدين وتشريف لمعالم الملة ولم يقل صلى الله عليه وسلم أقبل هذا العرض فص جاءتني بدون أن تهراق قطرة دماء للأبرياء قال أقبل هذا العرض وأسلم أنا وأصحابي هؤلاء اضعاف المساكين المظلومين الذين يعذبون والذين يقتلون والذين يضيق عليهم والذين يحاصرون قال أقبل هذا العرض هذه الفترة حتى أخذ مما أنا فيه لم يقبل عرضا أفضل مما يعرض على الناس اليوم لأنه يعلم أن هذا ليس هو السبيل، وليس هذا هو الطريق وأنه لا بد أن يستقيم الناس على الدين أولا وأن الله رب العالمين إنما يجعل حكامهم على قدر أعمالهم فإن ظلموا ظلم حكامهم وإن عدلوا استقاموا استقامت ملوكهم وثبتامهم قال العلامة ابن الخير، عليه رحمة الله، وليس في الحكمة في الإلهية أن يولي رب العالمين على الأشرار إلا من يكون مثله ونحن في زمان لا يسلح أن يولى علينا فيه مثل معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر، هذا كلام، فماذا نقول نحن اضعاق المهاجين وأنت ترى في الأمة ما ترى، تأمل حال الناس يوم الجمعة واذهب متأخرا يوما إلى مسجد من مساجد المسلمين كيف ترى الناس بالشوارع والطرقات العمال يعملون والصناع يصنعون والزرع يزرعون والباعة يبيعون يسيرون في الطرقات يأكلون ويشربون والمنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيبون كيف تحظى أمة في والسيادة والتمكين وهم كذلك ورب يقول كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتسبون قال قبائل اسرائيل والاثر عن قتانا وسندوا قال يا رب انت في السماء ولك في الارض فكيف نعرف بالارض انك قال اذا رضيتم عليكم استعملت عليكم وإذا عليكم عليكم هذه قواعد وهذه مسلمات. جاء الناس الحسن يستقون إليه ظلم الحجاج ويحسونه على الخروج ضد الحجاج قالوا أما رأيت إلى هذا المجرم الأثير الذي سفق الدم الحرام في البيت الحرام قتل الصلحاء والعلماء قال اسبروا إن الحجاج عقوبة إلى الله وعقوبة الله لذنصر بالأياب والسيوط إنما تدفع بالتضرع والإنابة والتوبة والله ما صلت الله عليكم الحجاج إلا للعقوبة فذلك ما يأتينا من حكامه يظلموننا إنما هو بالسبب بتقصيرنا بتطريطنا يذهب ذاك ويأتي هذا ويذهب هذا ويأتي غيره والأمر مرده إلى حال الناس فإن تاب الله عليهم وإن استقاموا استقامت ملكهم واستقامت أحوالهم وتكفل رب العالمين بعزهم وسيادتهم وريادتهم وأن يكونهم السادة وأن يكونوا هم القادة كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله لقوي عزيز ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا, بما كانوا يكسبون فاتقوا الله عباد الله وعرفوا أحيقة الدين وكونوا موحدين لنفسي وأصدقوا قلوبكم وأقيموها على التوحيد والتعلق بالله. ما لكم لا ترجون لله مقار وقد خلقكم أقوارا طهروا بيوتكم من المعاصي والذنوب طهروا بيوتكم من مزامير الشيطان طهروا بيوتكم من النظر إلى وسائل الإعلام الفضائحية حيث النظر إلى العاريات الفاجرات الكاشفات عن صدورهن والكاشفات عن سوآتهم فلا تنظروا إليهم ولا ينظر إليهم أولادكم ولا بناتكم فَلْيَقُمْ بيت المسلم على الطاعة على تلاوة القرآن على تعلم العلم على الحسمة على العفاف على قيام الليل على صيام النهار على حسن التعامل مع الجيران والأرحام وغير ذلك اخذروا الشر. اخذروا دعاء غير الله اخذروا سؤال غير الله اخذروا التعلق غير الله اخذروا شد الرحال للغول والأضرحة احذروا طلب العون والملف من غير الله احذروا الرياح احذروا السمع احذروا الشهرة احذروا الحالفة بغير الله الحالفة بالنبي أو الولي أو بالذنب أو بالأمان أو غير ذلك كونوا موحدين حقا مخلصين صدقا مستقيمين على طريقة الأنبياء والمرسلين في تركم ومجاهكم في رخائكم وفي شدتكم عندئذ أبشروا بالفرج. وأبسلوا بالنجاة في الدنيا والآخرة أسأل الله رب العالمين أن يصلح قلبي وقلوبكم وأن يهدي نفسي وأنفوسكم وأن أجعلنا وإياكم ممن يستدعون القول في أن تبعون أحسنه أقولوا ما سمعتم واستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولي المؤمنين الصادقين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. خير قرر الله أجمعين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه. وعلى من صار على نبيه. سنبسل نتيم وداعب دعوتهم طريقتهم إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا عباد الله عند تنور الفتن يحتر الناس وتشتت الأنهار ويختل ميزان العقل وترى الناس في حيص بيس لا يعرفون إلى أين يسيرون ولا يعرفون طريق الصواب من أخرى والسنة من البدع والحق من الباطل والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفتنة التي ترون في أخر الزمان وبيّن بأنه ما تأتي فتنة حتى يقول الرجل هذه مهلكة هذه مهلكة ثم ترتفع فتأتي فتنة أخرى فيقول الرجل هذه مهلكة هذه مهلكة فتن يرقق بعضها بعضا أي الذي تأتي أشد من الذي سبقت والناس كانوا يأمل وكان بعضهم يزلمون اقترب الفرج ثم بعد ذلك يأتي ما هو أشد من الذي مضى فيرتفع فيقولون لم يبق إلا هذا اقترب الفرج ثم يأتي أشد من الذي كان ثم بعد ذلك يرجع يقولون ها هو لم يبقى إلا هذا فيأتي أشد من الذي كان وهكذا وهذه عقوبة من خالف شرعه وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الفتنة وحلت النحنة ورأيت الناس يختلفون ورأيت رؤوس القوم الذين كانوا بالأمس يتصدرون اليوم يختلفون فأنق بنفسك عن كل هذا وازمل بيتك واترك إلى ربك ولا تشارك بالفتن وصل الله العافية وليكن مثلك كمثل منهم أعلم مني ومنك ومن ومنهم أعلم من هؤلاء الذين يتصدرون المشهد اليوم. وهم الأصحاب الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما نقع بالفتنة في زمنهم ماذا فعلوا تجنبوها واعتزلوها وكسروا سيوفهم وأغلقوا عليه دورهم وذكر أهل العلم أنه لم يشارك في الفتنة التي كانت بين علي وبين معاوية من أصحاب رسول الله لم يزيلوا عن ثلاثين صحابيا والذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا أكثر من مئة ألف أكثر من مئة ألف وذكر بعضهم كانوا مئة وعشرين ألفا فلو كنا بأن الذي بقي إلى زمن الفتنة نصف هؤلاء أي خمسون أو زيون ألفا لم يدخل ولم يشارك ولم يقع في الفتنة إلا هذا العدد ثلاثون صحبية هذا على أقصى تقدير وبعضهم قال ستة وبعضهم قال عشرة وبعضهم قال أقل أو أكثر أما أغلبهم هذه الألوف المؤلفة تجنبوها واعتزلوها ولم يرفعوا سيوفهم ومسكوا ألسنتهم تجعل قدوتك هؤلاء واستنى بالأموال واهذر أن تقتدي بالأحياء فإن الفتنة لا تؤمن عليهم وهاهم اليوم يقولون القول غير الذي قالوه بالأمس وسيقولون في الغد غير الذي يقولونه اليوم وهكذا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فانزم غرز العلماء الذين رحلوا من كان منكم مستنًا كما قال ابو رضي الله عنه والله من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه كائنا من كان ولا تنخدع بالشعره ولا تنخدع بالشعارات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تقتضي بهم هذا كلام مسعود. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أعلم هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم اختارهم الله لصحبة نبيهم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آتارهم وتمسكوا بما استطاعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهنى المستقيم وعليهم فأول نصيحة أنصف بها إخواني في هذه الفتن الحالكة المتلحقة يوما بعد يوم والتي يعج فيها القوم والتي أقهم أنفسهم وأقهم الناس والبلاد والإبان فيها ولقد كانوا في أفغية في أول الأمر أول ما أنصف به إخواني أولا أن نعلم أن هذه الأقوة وما نزل ملاك الا بذنب وما رفع الا بتوبه فعلينا ان نتوب الى الله جل وعلا, وعلا وان يبحث كل واحد منا عن المعصيه فيه هو لا عن معصيه غيره وليتوب الى ربه منها وليكن صادقا وليكن امينا ولا يكن ولا يكن معايدا ولا يكن أنه هو السوي من كان إذا جعل الحكام اللئمة على المحكومين وجعل المحكومون اللئمة على الحكام وجعل العلماء اللئمة على عامة الناس وجعل العامة اللئمة على العلماء وجعل هؤلاء اللئمة على أولئك فمن الظالم كلنا كلنا الظالم لنفسه فلا بأنه لن نتوفي الله سبحانه وتعالى فنعترب بالذنب ونقر بالطيئة ونقر بأننا خالفنا السبيل وخلقنا منهاج النبوة وأنه لابد من الندم والتوبة والرجوع إلى الله رب العالمين وأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما وفعه إلا بتوبة وما أصابكم من مصيبة فبما تسبب أيديكم ويعفوا عن كثير هذا الأمر الأول الأمر الثاني إياك إياك إياك إياك, إياك أن تسلم نفسك للإعبال الذي يلعب رأسك ويسوسه ويوجهه أعداء لك والدين أو ذو أغرارك وتطلعات من هنا وهنا دعاً كل هؤلاء جانباً دعاً كل هؤلاء جانبا ولا تستمع لا لهؤلاء ولا أولئك واستمع لحديث رسول الله واستمع لكلام ربك جل في أولاه يكفي صلاح لقلبك سلامة لفؤادك صفاء لذهنك وعقله راحة لك في الدنيا في الآخرة إن مت على ذلك فأغلق سمعك وبصرك من متابعتي هؤلاء فإنهم سيظلوك وسيضيعوك سيكون العقبة قصبة القلب وغفلة النفس والانحراف عن الطاعة والعبادة والذكر الأمر الثالث الذي يفتك به أم تعتزج القيل والقار والخوض فيما يخوض فيه الناس اليوم أغلق عليك بابك وأمسط عليك لسانك وابد على خطيئتك كن حلس بيتك وأدي ما عليك ولا عليك أدي ما عليك تجاه من تحت يديك من زوجك ومن والديك ومن أولادك فإنك عنهم مسؤول يوم أن توقف بين يدي رب العالمين الأمر الرابع الذي أنصحك منه أن تقتدي وأن ترجع فيما يحل بك من فتنة ومن نازلة ومن نازلة إلى العلماء الذين ماتوا دعنك الأحياء فإنهم تخلوا إلى من ماتوا إلى من ماتوا وستجد كلام العلماء الأموات في الكتب مسطور يدلونك ماذا تفعل فيما يحل بك اقتضي بهؤلاء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ارجعي هؤلاء فإنهم ليسوا بأصحاب هوى ولا بأصحاب مرض وليس في قلوبهم مرض وليس لهم ضمع فإنهم كانوا على الصراط المستقيم فهذه وصايا اوصي نفسي وإيادة بها وآخذها أن تستعيد بالله من الفتن ما ضرر منها وما بطن وأن تسأل رب العالمين السلامة فإن القلوب تقل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان يدعو رب اللهم القلوب فدد خلبي على دين اللهم مثبت القلوب ثبت قلبي على ضعفك اللهم يا مصرف الخلود صرف قلبي على دينك إذا كان هذا نبيك وهو من هو فأنت أولى وأولى أن تسعى الله رب العالمين أن يجمبك الفتن وأن يعصمك من الزلل وأن يثبت قلبك على الدين وأن يهديك الصراط المستقيم تلج إلى رب داعيا ذليلا خاشعا ساجدا في جناح نجا قل اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرايل فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكة أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق لإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذه وصايا أوصي نفسي وإياك بها في مثل هذا الذي يعيشه الناس اليوم حتى نسلم على ذيننا ونسلم على أنفسنا ونسلم على أعراضنا ونسلم على بناتنا ونسلم على ما تحت أيدينا جنب رب العالمين بلغنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأنا متى على التوحيد وأن يقبضنا على التوحيد ويحيا على التوحيد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 قدير الاشتقاء موجه الدين دمر الله اعداءك اعداء المله والدين اللهم امننا في بلادنا اللهم امننا في بلادنا اللهم امننا في بلادنا وول الامورنا خيارنا اللهم وفق كل مسؤول عن المسلمين لما يحب ويرضى اللهم خد بنا وصيهم جميعا بالذرى والتقوى اللهم وفقهم للهداه وان عملهم في رضاك يا جلال والاكرام اللهم وفق جميع ولاه الامور المسلمين للعمل بالكتاب وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم عن الخير وتدلهم عليه الله اصرف عنهم بطانة الشر والسوء ياد الجبال والإكرام اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واحفظ علينا استقرارنا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأموالنا وأعراضنا وبلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسي وَرُدَّكَ إِنَّهُ فِي نَحْلِهِ وجعل تدبيره تَدْمِيرَهُ اللهم من كادنا فاكده ومن مكر بنا فامكر به يا ذا الجلال والإكرام اللهم اخفر لآبالنا والعزمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين